بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وَدَعَ لِمَّا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَفِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْهِ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها ومالها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها راسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به فَأَمَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَفَّ الْحَصِيدَ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذبوا سلف فحفق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديقيب عتيد. وجاءت ثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاء ذكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع أسائق وشهيد وجاءت كل نفس مع أسائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عسيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد القيام في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتب مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديك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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ونقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب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 واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج اننا نحن نحي ونميت والينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ثراعا ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف عهيد